al شفت الغوالي يا يما بالجبالنا مو هذا 재미jään الدشابو عليه هذا دشابو عليه عرفتم الطاقيه عرفتم بالطاقيه يما مدربون جهد يما مدربون جهز في الجبهه الشعبيه, بالجبه الشعبية